وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 الموحِدون، أهلَ السُنَّة من الغُربَة، وقِلَّة الناصِر والمُعِين وهذا مصداقًا لما أخبرَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعودُ غريبا فطوبَا للغُربَاء وقد لخص الامام الشاطبي في كتابه الماتع الاعتصام حال الغربه واسبابها وموجباتها وكيفَ الخلاص منها فقال وهذه سنه الله في الخلق وان اهل الحق في جنب اهل الباطل قليل لقوله تعالى وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وقال سبحانه وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ فهذا أمر واقع وهو من سُنن الله في الخلق ثم قال رحمه الله وَلْيُنْزِزَ الله مَا وَعَدَ بِهِ نَبِيَّهُ مِنْ عَوْدِ وَصْفِ الْغُرْبَةِ إِلَيْهِ فإن الغربه لا تكون الا مع فقد الاهل او قلتهم وذلك حين يصير المعروف منكرا متى يصبح الانسان غريبا عندما تنقلب الموازين وتختل المعايير فيصير المعروف منكرا والمنكر معروفًا وتصير السنه بدعه والبِدعةُ سُنَّةً فيُقامُ على أهلِ السُنَّة بالتثريب والتعنيف كما كان أولًا يقام على أهلِ البِدعة انعكست الآية فكان في الجيل الأول والعهد الأول يقام على أهل البِدعة أما في أزماننا هذه فقد انقلبت المعايير ومُكِّناه لأهل الببد وضق على أهل السن. طعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال ويأبل الله أن تجتمع حتى تقوم السعة. فلا تجتمع الفرق كلها على كثرةها. على مخالفة السنة عادة سمعا. هذا ليس موجود في الواقع أن أهل الببدعة تكن. ولا سماعًا من التاريخ أو من النُّصوص أنَّ أهلَ البِدعة تمكَّنُوا وإنما يُمكِّنُ الله لهم قدرًا فإذا بأهل السُنَّة يتمكَّنون منهم ويستأصِلون شأفتَهم كلَّما ظهر منهم قرنٌ قطع إلى آخر الزمان حتى يُقطعون مع قائدهم الدجال. بل لابُدَّ أن تثبُتَ جماعةُ أهلِ السُنَّة حتى يأتيَ أمرُ الله غير أنَّهم لكثرة ما تتناوَشُهم الفرق الضَّالَّة أهلِ السُنَّة لكثرة الفرق والكِلابِ المسعورة من الجماعات والفِرَق والطوائف الضَّالَّة التي تُوجَدُ حول أهلِ السُنَّة وتُناصِبُهم العداوة والبغضاء استدعاءً إلى موافقتِهم يُريدون من أهل السنة أن يتركوا سُنتَهم ويذهبوا في طريقهم لا يزالون أي أهل السنة في جهاد ونزاع ومدافعةٍ وقراعٍ آناء الليل والنهار وبذلك يُضاعِفُ الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم رحم الله الإمام الشاطبي على هذه الكلمات التي تنزل على قلوب المؤمنين برداً وسلاماً فهذه سنة الله أن أهل السنة أن أهل الطاعة والاتباع لمنهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم قلة بل في هذا الزمان زادت الغربة وكادوا أن ينقرضوا من بين الناس وهذا جهادٌ وابتلاءٌ لهم لأن الله اختصَّهم بأن يكونوا أتباعَ رسولِه صلى الله عليه وسلم الذي ما استراحَ يوماً من الأيام بل كان طوالَ عمرِه في جهادٍ وقراعٍ لأهلِ البدعِ والأهوالِ والشِركِ والانحِراف لكن هناك امور سببت هذا الانحراف وهذا البعد لهؤلاء المنحرفين اولها الشيطان قال الله تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ولا تتبع خطوات الشيطان، لماذا؟ إنه لكم عدُوٌ مبين واضح العداوة، ليس مُستَتِر بل يترصَّدُ لك في كل مكان، ليأخُذَك عن طريق الحق، الطريق الواحد، طريق النبي محمد، إلى طُرُق وجماعات، وفرق، وأحزاب، ما أنزلَ الله بها من سلطان يقول ابن القيم عن الشيطان ولا يمكن حصر اجناس شره فضلا عن احادها اذ كل شر في العالم فهو السبب فيه اي شر في هذا العالم السبب فيه الشيطان الرجيم ولكن يمكن حصر ولكن يمكن حصر شره في ستة أجناسٍ لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر الشيطان يأخذك بالتدريج لا يأتي إليك مباشرةً ويقول لك أكفر بالله اشرك بالله ولكن له خطوات ست اسمع أيها المؤمن حتى تحذر عدوك الشر الاول شر الكفر والشرك ومعاده الله ورسوله فإذا ظفر بذلك من ابن ادم برد انينه واستراح من تعبه معه خلاص وصل مع الانسان الى ما يريد وهو اول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى يناله منه فإذا ذلك فاذا لذالك سيره من جنده وعسكره اذا كفر الانسان منا واشرك اصبح من جند الشيطان ومن عسكر الشيطان واستنابه يعني جعله نائبا له في الارض على امثاله واشكاله فصار من دعاه ابليس ونوابه فاذا ياس منه من ذلك وكان ممن سبق لهم الاسلام في بطن امه ولم يشرك. هذا هو الصنف الأول الذين تركوا الإسلام غير المسلم هذا هو الصنف الأول الذي يريد شيطان لا يتعب نفسه معه يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً أو أو, أو. الشيطان استرح منه خلاص موضوع الشيطان مع هؤلاء انتهى أما الشيطان في خطوته الثانية معك أنت أيها المسلم يا من كتب الله لك في بطن أمك أنك ستكون مسلما أنك ستظل على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فإذا ما كنت من هذه الطوائف استرح منك الشيطان أما إذا بقيت على الفطر على الإسلام ينتقل معك الشيطان إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة إن أنت مسلم بس تخترع وتبتدع في هذا الدين ما لم يفعله رسولنا الأمين أو صحابته الكرام وخلي بالك البدعة كما سنذكر مقدمة على المعصية علشان مش واحد أنا بعذره يقول يا عم الشيخ هم أحسن من اللي جاعد على الجهوة بيشرب لا يا حبيبي الهم أشر من اللي جاعد على الجهوة ليه لأن هم بيبتدعوا في الدين وبيتقربوا إلى رب العالمين ببدعاتهم وحاسين أنه هم أحسن من الناس كلها وأن الناس كلها ضياع وهم بس أولياء الله لكن اللي رجع لعالجاه وعارف إنه هو مزنب وعارف إنه هو على غلط وممكن يتوب في يوم من الأيام أما ابن القيم بقول إن صاحب البدعة مستحيل ممكن آه بس يعني صعب جدا إن المبتدع تقنعه إنه هو على بدعة ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون احنا ماشيين ورا ابائنا واجدادنا يا عم هو النبي عمل كده النبي اللي نزل على قلبه على قلبه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ما ترك من خير الا ودلنا عليه وما ترك من شر الا وحذرنا منه جنت تقول لي انتو مش فاهمين حاجة فالبدعة وهي احب اليه من الفسوق والمعاصي الكلام دو مش كلامي كلام ابن القيم في بدائع الفوائد يقول لان ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد. ضرر ليس على الإنسان الذي يفعل هذه المعصية أو هذه البدعة وإنما على الناس جميعا يفتن الناس عن دينهم يشكك الناس في دينهم أما الإنسان العاصي فمعصيته على نفسه هو لأن الناس جميعا يعلمونا أن هذه معصية لكن هناك كثير من الناس فتنوا يرون المبتدع في بدعته يقول لك اسكت يا عم الحج ده دول بتعوط ربين دول بتعوط فالبدعه احب اليه من الفسوق والمعاصي لان ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد وهي ذنب لا يتاب منه وهي مخالفه لدعوة الرسل وهي باب الكفر والشر فاذا نال منه البدعه وجعله من اهلها بقي ايضا نائبه وداعيا من دعاته في الأرض الله أكبر فإن أعجزه هذه المرتبة اللي هي مرتبة البدعة انتقل له إلى مرتبة ثالثة وهي مرتبة الكبائر على اختلاف أنواعها الكبائر دون الشرك لأن الشرك هي المرتبة الأولى المرتبة الثانية البدعة المرتبة الثانية الكبائر القتل والسرقة والزنا وعقوق الوالدين وغيرها من الكبائر ولا سيما إن كان عالماً متبوعاً يجعل الإنسان العالم ممكن يقع في كبيراً من الكبائر والعياذ بالله ثم يفضحه بين الناس لينفر الناس عنه وهو العالم دوت ليس معصوماً فهذه من سبل الشيطان فإذا لم تنفع الكبير معك انتقل معك إلى الصغائر التي إذا اجتمعت عليك فلربما أهلكتك الصغائر تهلكك. ثم إذا لم تجد هذه المرتبة وهذه الوسيلة انتقل معك إلى إشغالك بالمباحات الأمور المباحة التي لا ثواب فيها ولا عقاب يشغل الشاب بلعب الكورة لعب الكورة لا هي حرام ولا بدعة ولا الكلام بكل خاصة إذا نوى بها أن يتقوى تصبح طاعة طبعا لكن إذا شغل بها جميع وقته فانصرف بها عن. الطاعات وطلب العلم والأشياء أصبحت حرام أما إذا لم ينشغل بها وضيعت وقته وقللت من همته وهي شيء مباح فهذه وسيلة أيضا من وسائل الشيطان الرجيم ليأخذك وينحرف بك عن طريق رب العالمين طب إذا لم تجد هذه شغلك بالعمل المفضول عن العمل الفاضل ليُزيحَ عنكَ الفضيلة ويفوِّتَ عنكَ الثواب الجزيل هذه هي مراتب الشيطان الست إذا أعجزَهُ ذلك وكنتَ سنيا متبعًا لنبيِّكَ محمد صلى الله عليه وسلم حيسيبك الشيطان؟ لا والله اسمع كلام ابن القيم في نهاية هذا الكلام الممتع. فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيَى عليه صلَّط عليه حِزبَه حزب الشيطان من الإنس والجن بأنواع الأذى، والتكفير، والتضليم، والتبديع، والتحذير منه يحذرون من أهل السنة، ويُبَدِّعونهم، ويصفونهم بأسماء ما أنزلَ الله بها من سلطان لينثر الناس عنهم ثم يصبط اهل السنه عن دعوتهم هكذا يقول ليسوس عليه قلبه ليسغل بحربه فكره وليمنع الناس من الانتفاع به فحينئذ يلبس المؤمن لامه الحرب ولا يضعها ولا يضعها عنه حتى الموت المؤمن عندها يكون كالمحارب الذي يحارب من جميع الجهات من الشيطان وحزبه من الإنس والجن من جميع الطوائف من جميع الفرق لا تجد أحداً يحبه يلبس الحرب ويحارب الكل وإلا يستسلم ويرفع الراية ويمشي مع الماشي الأمر الثاني من الأمور التي تُبعد الناس عن دين رب العالمين الجهل روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد العلم موجود والكتب موجودة ولكن لماذا كثر الجهل بين الناس؟ اسمع إلى هذا الوصف من رسولك صلى الله عليه وسلم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء وبعدها حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا أصبح أمة محمد كلها دلوقت على النت وعلى الفيسبوك وعلى المواقع وفي الصحف وفي قنوات التلفزيون أصبح أمة محمد كلهم علماء بتاع الطب والهندسة والفلك بيفتي في الدين بتاع المباني والعمارات بيفتي في الدين بتاع الطبيب البيطري والرجل الزراعي بيفتي في الدين وإذا أفتى أحد في تخصص هذا الرجل لا يقبل كيف تفتي في علم النبات وأنت لست دكتور في علم النبات لكن أصبح الدين مطيت من لا مطية لح ولذلك عند البخاري ومسلم أيضا عن أنس قال لأحدث أنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل وهذه علامة متحققة وتحققت منذ, منذ زمن يتكلم في الدين من لا يحسن قراءة الفاتحة يتكلم في الدين من إذا سألته عن سنن الوضوء لا يكاد يبين من إذا تكلمت معه عن أنواع النسك في الحج يقول لا أدري فلماذا تتكلم اصمت يرحمك الله تسلم دنيا وآخرة لا تضيع الدين أكثر مما أضاعه الجاهلون ثم يقول صلى الله عليه وسلم حديث يرويه أبو الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخَص النبي صلى الله عليه وسلم ببصرِه إلى السماء ثم قال هذا أوانُ يختلس العلم من الناس أي يُنتَزَع حتى لا يقدِرُوا منه على شيء فقال زياد بن لبيدٍ الأنصاري كيف يُختلَسُ منا وقد قرأنا القرآن فوالله لا نقرا انه اي القران ولا نقرا انه نساءنا وابنا انا معنى الكلام يعني العلم هيضيع فالراجل بيقول يا رسول الله كيف يضيع العلم وبيننا كتاب الله نقراه والله لنحفظنه ولا نقرا انه ابنا انا ونساءنا فالنبي جاوب علي جلوي اسمع الى اجابه رسول الله قال ثقلتك امك يا زياد ان كنت لا اعدك من فقهاء المدينه هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم توراه والانجيل عندهم ولكنهم لم يتبعوها ولم يقيموا ما فيها بل حرفوها وزيفوها وجعلوها خلف ظهورهم ولذلك آلت حالهم إلى هذه الحال من الذلة والهوان وإن كانوا في تقدم مادِّي ظاهر علشان ما حدش يفهم الكلام غلط لكن هم من ناحية الدين صفر من ناحية الناحية الروحية صفر أما من الناحية المادية والتقدم فحدث ولا حرج قال جبير ففق لقيت عباده ابن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول اخوك ابو الدرداء فاخبرته بالذي قال ابو الدرداء فقال عباده بن قال صدق ابو الدرداء إن شئت لا احدثنك باول علم يرفع من الناس ما هو اول علم يرفع من الناس ايها الاحبه قال الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا كل الناس الا من رحم الله متعلق بالدنيا قلبه مع الدنيا واذا جلس بين يدي خطيب سرح بفكره وعقله بل قد ينام بل قد يمل بل قد يجلس منتقداً لما يقول الخطيب لا أن يستمع ويستفيد فإن كان من تعليق علق وإن كان من استفصار استفسر هذا لا نجده كثيرا في هذه الأيام وإنما إذا خرجت من خطبة أو درس سألت السامع ماذا قال الخطيب يقول الله ما في من حاجة هو أو أولا كان بيقول كلام كده كلام إذا خرج من الصلاة طب الشيخ يجرب بينا في صورته يقول الله من يعرف وجرأ إيه أصلاً هذا هو الخشوع الذي هو صفةٌ من صفات المؤمنين وأول ما يُنتزع من قلوب المُصلِّين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أين الخشوع؟ لا يوجد خشوع إلا عند من رحم الله ولذلك بوَّب الإمام البخاري باب كيف يُقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن حزم رحمه الله قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب فإني خفت دروس العلم أي دروس شيء دارس يعني مختفي وانمحى من الأرض درس يعني انمحى فإني أخاف أن ينمحي ان ان العلم من بين الناس فكتب واخاف ذهاب العلماء ان يذهب العلماء ولا تقبل الا حديث رسول الله يعني لا تكتب في هذا الكتاب الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والتفسوا العلم ينشروا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً العلم عندما يصبح فيه ما هو سر وما هو جهر تجد أولئك المنحرفين عن منهج رسول الله الكلام دا قلناه قبل كده إذا وجدت رجلاً يدرس كتبا في بيوت الناس غير الكتب التي يدرسها في مساجدهم فاعلم انهم على تاسيس بدعه وضلاله تجده يدرس في المساجد الكتب اللي ممكن الناس تقبلها وتستوعبها اما الكتب التي تدرس في البيوت وفي الظلام تحت السلالم هذه الكتب التي تتوافق مع فكره وفكر جماعته تدرس كتب معينه في البيوت وكتب تانية للناس الغلابة اللي هو احنا يضحكوا بها علينا لكن هم فكرهم غير فكرنا ومنهجهم غير منهجنا وطريقتهم غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا ينتهي العلم ويصبح الناس جهلة أما أهل السنة فإنهم ليس عندهم علم سري ولا علم خاص وهناك علم للعوام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه مردًا جميلًا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين ومن اقتفى ثم اما بعد ايها الاحبه في الله والذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبل اني احبكم في الله ذكرت امرين يجعل الناس يبتعدون عن الحق وهما الشيطان والجهل أشد شيء. أما ما بعد ذلك من الأمور فسريعًا وهي أمورٌ تبع لما سبق فمنها اتباع الهوى واتباع الهوى يكون إلا عن جهل وإلا عن تصلُّط شيطان قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم حدا من اثنين انت ايها المسلم حدا من اثنين اما مستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واما متبع لهواك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا فالناس إما متبع للذكر وإما متبع للهوى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ولذلك أهل السنة دائما يعيشون في النور حتى ولو تسلَّط عليهم العدو فإنهم يشعرون براحة واطمئنان وطمأنينة وانشراح صدرٍ حتى وان كان في احلك الظروف واسوء الأحوال اما المبتدع وان ملك الدنيا بين يديه ومن انحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وان حاز الدنيا بحذافيرها فلا تجده الا ضيق الافق منخلق منغلق الفكر ضال الاتباع تجد صدره ضيقًا حرجًا تجد قلبه مغلقًا لا يقبل النور لا يقبل الهدى لا يقبل القرآن لا يقبل سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أهل السنة لا نرى أحدًا مال إلى هوا أو بتعة إلا وجدته متحيرًا ميت القلب ممنوعا من النطق بالحق رابعا من الامور التي او الاشياء التي تاخذنا عن منهج الله دعاه الباطل فعند البخاري من حديث حذيفه أنه قال صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من بعد ذلك شر ما هذا الشر يا رسول الله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت أي حذيفة يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليسوا من أعدائنا ولكن هم بيننا الطبور الخامس الذي دائما يأخذك عن منهج نبيك صلى الله عليه وسلم ويجعلك في الفتنة والحيرة والضلال والبضعة قال أبو نصر السرخسي وكلهم آئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث وإذا خاطبهم من له هيبه وحشمه من أهل الاتباع قال قالوا الاعتقاد ما تقولون وانما نتعلم الكلام لمناظره الخصوم هؤلاء المبتدعون عندما تكلمهم في بعض امور الاعتقاد خاصه فيما يتعلق بواقع الامه من الخروج على ولاة الأمر والكلام فيهم بالثلب والنقصان والمظاهرات والاعتصامات يقولك يا عم الشيخ احنا معاك على السنة في كل حاجة إلا الأمور دي احنا بنتكلم بالواقع يا مولانا في كتب بتقول خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لازم تفتح مخك يا شيخ هذا هو الواقع وتحسبه من أهل السنة ويلتزم بالسنة وعلى الرغم من ذلك يضل, يضل الأمة ويأخذهم إلى الردى والهوى والبدعة ويحسب أنه يحسن صنعا والذي يقوله كذب وإنما يستترون بهذا لألا يشنع عليهم عند الناس وقول التيمي في الحجة ورأينا قوما تنكبوا معرفتها أي السنن سنن النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها وطعنوا فيها وزهدوا الناس في جمعها ونشرها وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال أي واحد يدعو إلى السنة يقول لك وهابي مدخلي رسلاني جامي كلام بنسمع بين طلبة العلم والأهواء موجودة ونحن نسمعها لينا نهار والله يكتب ما يقولون وسنجتمع نحن وإياهم عند الله وعند الله تجتمع الخصوم وحسبنا الله ونعم الوكيل خامساً تقديم العقل على الشرع الناس بتفكر بعقولها لا بتفكر بما قال الله وقال الرسول سادساً أتعصب للآراء والغلوف الصالحين وهذا منتشر بين الناس وحدس ولا حرج نسال الله جل في علا ان يردنا الى دينه مرددا جميلا اللهم رُدَّنا إلى دينك مردًّا جميلًا اللهم رُدَّنا إلى سُنَّة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مردًّا جميلًا اللهم إنا نبرأ إليك في هذه الساعة المباركة من كل قولٍ وعمل وفعلٍ وجماعةٍ وطريقةٍ وفرقةٍ تخالف منهج الإسلام ومنهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نقِّ قلوبنا اللهم املكنا بالقرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم اللهم لا تخرجنا من هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور اللهم لا تخرجنا إلا وقد غفرت لنا الذنب وسترت علينا العيب اللهم اقضي ديوننا اللهم اقضي ديوننا وزوج بناتنا واحفظهن يا رب العالمين بال والعفاب. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ووفق ولي أمرنا وأولياء أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم إلى الحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم إلى الخير، وتدلهم عليه يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً.